طراط الذين أنعمت عليه غير المظلمين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 ألا تتخذوا من ذوني وكيلا ذريش من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتبسدن سُسِدُ النَّاسَ فِي الْظُّلْمِ الرَّتِينِ وَلَذَعْنَا نُعُذًا كَمِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُنَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مَا عَسَيْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا يَغْسُو خِلَالَ السِّيَارِ وَكَانَ وَحْدًا مَسْجُولًا ثُمَّ أَمْدَدْنَا لَهُ الْقَوْمَ وَدَعَيْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِهَمْوَانٍ وَبَنِينٍ وَجَعَلْنَا سِقَاهُ النَّارِ إِلَّاشَاءُ سُمِحَتْ لَهُمْ فَسِخُوا إِذْ أَذَنْتُ فَلَنَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِنْ يُؤْتَكُمْ فَارْضُوا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَكْثِرُوا الشُّكْرَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُصِتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم جزاء كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اهتدوا ولن نعذبهم ابدا ويدع الانسان في الشر دعاء وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فمحونا, فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَأَجْرَيْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا لِتَبَشَّرُوا فَضْلًا مِنَ الرَّبِّ وَلِتَحْمِلُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ صَلَّاهُكَ الصِّلاَةُ وَكُنْ إِنْسَانًا هَلْ سَمَّاهُ قَاهِرُ الرُّبُوعِ عُنُق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 ولا تزر وازر وزر رجل وازر اخرا وما كنا معذبين حتا نبعث رسولا واذا اردنا نظنك مرجا امرنا امرنا مسترفيها فستقوص فيها سحقا عليها الكون فحق عليها القول فجمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون بعد نوش وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من قبل لا يريد العاجلة عجلنا له فيها وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ ومن كان عطاؤه ربك محبورا او اخ كيف ضللنا بعضه على بعض وللakhir اكبر درجاجي واكبر صحينا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذونا الله أكبر الله أكبر